بالفاجعه نروح والزين على اللي حل على مسفوح والعرش بتزلزل والقلم لاجلها والله والملك تلفجار مدمعه وينحبر روح على الزهره فاطمة على الحوره فاطمة, <متحدث> فاطمه على الزهره فاطمه على الحوره فاطمه على الزهره فاطمه على الحوره فاطمه على الزهره فاطمه على فاطمة وراها علي بالظلمه الليل على بالدمع ويد ما يسيل بعدك يا زهرة والنبي ما ضلق الخليل حزني تخزم بالقلب وما الدمع سيل على الزهرة فاطمة على الحور فاطمة على, فاطمة, <متحدث> على, <الحورة> فاطمة, <متحدث> على فاطمه على الحور فاطمه على الزهره فاطمه على الحور فاطمه على الزهره فاطمه على الحور فاطمه لا لا عصبه والحزن ارخى ظلامه هذه نبوة بالجرى تعز الإمام نجفونا بالليل والجبر مخفي مقام الله يساعد على الجرى قلب اليتام على الزهر قاطمة على الحرى على الزهر قاطمة على الحور فاطمة على زهره فاطمه على الحور فاطمه على زهره فاطمه على الحور فاطمه, على فاطمة <تذل> رسول الله ترك باليمه وحده نجنن زكيات عنا ها خلى لحدا حملها والجسد بقضر مد تانوا يا حذار والدمع يجرع لخد على الزهر فاطمة على الحور فاطمة على الزهر فاطمة على على الزهره فاطمه على الحور فاطمه على الزهره فاطمه على الحور فاطمه محمد دفنها والحسن نشد تربها عديل بيها من الهضم ذايب قلبها شافت هوايل والدهر أفعال صبها على الزهر فاطمة على الحور فاطمة على الزهر فاطمة على الحور فاطمة على الزهر فاطمة على على الحور فاطمة على الزهرة فاطمة على الحورة فاطمة <تصفيق> مليوم دفنها والقبر ما صار معلوم وحنا نتاني طلعتك يا آخر معصوم سالت إليكم عثرة بكر بلد أبي يا سيدي حلت من اليوم على الزهر فاطمة على الحور فاطمةز على الحور فاطمة على الزرة فاطمة على الحور فاطمة على الزرة فاطمة, على الزهر فاطمة, على الزهر فاطمة, على الزهر فاطمة <متحدث> انا الحورة فاطمة عجل يا مهدي بطلعتك يا صاحب الثار تدري بعصرها والجزل يا والي والنار تدري بصدرها شجرة من فعل الاشعار على دار الوحي وصار الذي بي صار على الزهرة فاطمة على الزهرة فاطمة على الحورة فاطمة على الزهرة فاطمة على الحور فاطمة على الزهرة فاطمة على الحور فاطمة